قمَتعَلَكُم المَيتَة والالدم وَحمُُ قز وَمَا أهَِّ لِظَيل الله بهِه وَمُن خَانقَ وَمُن خَانقَة وَم وَقولة والمتّية وَ قحَة وَم إِلَّا مَنَ نَكَثَ يَمِينَهُ وَمَا ضَرَّهُمْ فَعَلًا نُصِرُوا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وخشوون.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 قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكرهين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب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 فَيَمُوهُنَّ أُجُورَهُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَقصُرْ بِلِ مَعْنَى فَقَدْ حَبِقَ عَمَلُهُ وَهُوَ في يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا فاغْسِلُوا هُجُوهَكُمْ وَأَيْذِيَكُمُوا إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرْؤُوسِكُمْ للكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او وجع احد منكم او جذام لِغَائِقٍ أَوْ لَمَسْتُم أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفَتَ يَمَمُ فَتَيَنَمُّ صَعِيدًا طَيِّبًا لا يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتمم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به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 ولا يجرمنكم سنآم قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقربوا للتقوى واستقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم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 قوم. إذ هم قوم لن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون